لقد كان يوماً دراسيا سعيداً أنا سعيد لأنني قرأت الدرس بصوت عال ولم أخطئ أثناء القراءة وأنا صفق لي مرتين أنت متفوق دائما يا عمر. شكرا لك يا مهند. يبدو أنه رجل فقير ربما يحتاج إلى المساعدة أريد صدقة ولكم الثواب عند الله ماذا يقصد بالصدقة؟ بعض النقود حتى لو كانت قليلة أنا جائع وليس معي ما أشتري به طعاما سوف أساعدك <تصفيق> تفضل شكرا يا صغيري كنت سأتناول هذا في البيت <تصفيق> وأنا أيضا أستطيع المساعدة <تصفيق> تفضل شكرا لكم لكن عليك أن تبحث عن عمل أو اذهب إلى الأماكن التي تساعد الفقراء ولا تجلس في الشارع بهذه الطريقة شكرا أيها الصغير جميل أننا أرشدناه إلى الأماكن التي تساعد الفقراء بدلا من جلوسه في الشارع في المرة القادمة سوف أذهب وأتصدق في تلك الأماكن التي تساعد الفقراء والمحتاجين فكرة جيدة يا عمر شكرا لك